تحسين انفقنا ولجل كل ما لجلك ادي بحانا ارهاب اعدائك ميهمنا ارهاب اعدائك ميهمنا يا حتي يا رمذيل وفاء رمذيل العداله اختاري مو عن جهالة اتعلمنا من طبكار بله معنى البسالة والله كلثا يريب وجهي الظلو بك اتصالة يالقابرك اصبح احقيبتنا يا حسين يا حبك ما نعمتنا يا حسين والعدو ما بين بحانا غير نيهمنا ارها بعداك ما يهمنا ارها بعداك ما يهمنا عشنا بزمان ما ينصيب من كثير الرهايا البشار بالضهر بشار بالباطن يذيار توجهنا لي المهدي بدميح والمهدي على البعض واهتفنا يا ظهر سيدي وتريع بالإحسان أظهر يا المهدي وصاف فيها يا حسين وعدك من القاح يمحيها يا حسين والغياء يدرونك شماذي يبحونك أرهاب أعدائك ما يهمنا يا يا حسين يا حسين على المات قت دمك يا ما ما دي ما في دونه ما احنا اليزورك ينذبيح واسرعنا يا حسي بعيي سيدي عقيق مرادي احنا انخلاقنا نصرتك بالشي الشيء الدنيب بدك يا يا العبار نصباح قرابي هاي الشيء ده هاي المهجاء يا حسين والشاهد قائدنا الحجا يا حسين إرغاب أعدائك نيهمنا يحسيرني ليبحان ارهب للشاعر ثامر السراج